بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السادس والستون من التذكرة باب ما جاء في أشجار الجنة وفي ثمارها وما يشبه ثمر الجنة في الدنيا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين وفي الجنة شجرة يسير واكب في ظلها مئه عام لا يقطعها وقرأوا إن شئتم وظل ممدود وموضع سوط وموضع في الجنة خير من الدنيا وما فيها وقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ابن المبارك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو قال مئة سنة وهي شجرة الخلد قال وأخبرنا ابن أبي خلد عن زياد مولى بني مخزوم سمع أبا هريرة يقول في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة اقرأوا إن شئتم مظل ممدود فبلغ ذلك كعبا فقال صدق والذي انزل التوراه على لسان موسى بن عمران والفرقان على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو ان رجلا راكبا حقه او جذعه ثم دار في اصل تلك الشجرة وما يبلغها حتى يسقط هرما إن الله تعالى غرسها بيده ونفق فيها من روحه وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة وما في الجنة نهر إلا ويخرج من أصل تلك الشجرة في الحاشية واحد ضعيف الاسناد أبو داود الطيالسي وفيه داود السراج مجهول بالنسبة لرقم واحد من التسجيل السابق اثنان صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح ثلاثة صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد أربعة صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد متابع الترمذي عن اسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول وذكر لها صدرة المنتهى وذكر لها صدرة المنتهى قال يسير الواكب في ظل الفنن منها مئة سنة أو يستظل بظلها مئة راكب شكا يحيى فيها فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أناس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لما رفعت لي سدره المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيله يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان قلت يا جبريل ما هذه قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات قلت كله لفظ مسلم إلا قوله نبقها مثل قلال هجر أخرجه الدار قطني في سننه قال حدثنا أبو بكر أن حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق فذكره وخرجه البخاري أيضا من حديث قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن مالك بن صعصع قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحديث حديث الإسراء وفيه ورفعت لي صدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيلة وفي أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان وذكر الحديث وفي حديث ابن مسعود صدرة المنتهى صدرة المنتهى صبر الجنة قال أبو عبيدة صبرها أعلاها وكذلك الصبر كل شيء أعلى والجمع أصبار قال النمر بن تولب يصف روضة غرست وباكرها ربيع نديمة وطفاء تملأها إلى أصبارها يعني إلى اعاليها وهي جماعة الصبر وقال الأحمر الصبر جانب الشيء لغتان صبر وبصر كما قالوا جبذ وجذب وقال أبو عبيدة وعيد وقال أبو عبيد وقول أبي عبيدة أعجب إلى أن يكون في أعلاها من أن يكون في جانبها ابن مبارك قال حدثنا صفوان عن سليم بن عامر قال كان أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقولون إنه لتنفعنا الأعراب ومسائلهم قال أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما هي قال السدر فإن له شوكا مؤذيا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أوليس يقول الله تعالى في سدر مخضود خضد شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإذا وريد فانها تنبت ثمر تفتق الثمر منها على 72 لونا طعاما ما فيه لون يشبه الاخر ويروى التمر بالتاء باثنين فيها كلها قاله ابو محمد عبد الحق في الحاشية واحد حسن الترمذي وقال حديث حسن اثنان صحيح مسلم اثنان صحيح الدارة قطني اربعة ثلاثة صحيح الدارة قطني اربعة صحيح البخاري وتابع وذكر عبد الرزاق اخبرنا معمر عيحي بن ابي كثير عيحي بن ابي كثير عن عمرو بن يزيد عن عمرو بن يزيد البكالي عن عتبة بن عبد السلمي قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسأله عن الجنة وذكر له الحوض فقال فيها فاكهة قال نعم فيها شجرة تدعى طوبا قال يا رسول الله أي شجر أرضنا يشبهه قال لا يشبهه شيء من شجر أرضك أتيت الشام هنالك شجرة تدعى الجوزة تنبت على ساقه ويفرش علىها قال يا رسول الله فما عظم أصلها قال لو ارتحلت جذعه من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر قوتها هرما قال فهل فيها عنب قال نعم قال فما عظم العنقود منها قال مسيرة الغراب شهرا لا يقع ولا يفتر قال فما عظم الحبة منها قال أما عمد أما عمد أبواك وأهلك إلى جذعتهم فذبحوها وصرخ إهابها فقال افروا لنا منها دلوى فقال يا رسول الله إن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي قال نعم وعامه عشيرتك ذكره أبو عمر في التمهيد بإسناده وهو إسناد صحيح ذكر مسلم من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك شيئا ثم رأيناك تكعكات فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لاكلتم منها ما بقيت الدنيا تكعكات معناه تأخرت يقال منه كع يكعو يكع كعوعا تأخرا والكعو الضعيف أو الكعو الضعيف العاجز قال الشاعر ولكنني أمضي على ذاك على ذاك مقدما إذا بعض من لاقى الخطوبة تكعكع أو عيد ولكنني أمضي على ذاك مقدما إذا بعض من لاق الخطوبة كعكعا وذكر ابن المبارك حدثنا المسعودي عن عمر بن مره عن أبي عديدة قال نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها وثمرها كأمثال القلال كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أو كلما نزعت ثمرة عادت مكانها وإن ماءها وإن ماءها, وإن ماءها لا يجري في غير أخدود والعنقود اثنى عشر ذراعا ثم أتى على الشيخ فقلت من حدثك بهذا قال مسروق في الحاشية واحد صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد طبعا بالنسبة لواحد الحديث الذي فيه إنه ولد تنفعنا الأعراب أتابع. اثنان يشك في ضعفه احمد وذكره الهيثمي بنحوه وعزاه للتبراني وفيه زيد البكالي لم يوثقه ولم يخرجه ابو حاتم وابن عبد البر في تمهيد ثلاثة صحيح مسلم اربعة خبر صحيح ابن المبارك اتابع وذكر ابن وهب من حديث شهر ابن حوشب عن أبي أمامة الباهلي قال طوبى شجرة في الجنة ليس منها دار إلا فيها غصن منها ولا طير حسن إلا وهو فيها ولا ثمرة إلا وهي فيها وذكر الخطيب أبو بكر أحمد, بن أحمد عن إبراهيم ابن نوح قال سمعت مالك بن أنس يقول ليس في الدنيا من ثمارها شيء يشبهه يشبه ثمار الجنة إلا الموز لأن الله تعالى يقول وكلها دائم وظلها وإننا نجد الموز في الشتاء والصيف وذكر الثعلبي بإسناده بن حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني الثقة عن أبي ذر قال أهدي للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من السماء قلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس ذكره القشيري أبو نصر وهذا أتم قلت ورأيت بخط الفقيه الإمام المحدث أبي الحسن علي بن خلف الكوفي أبي شيخنا أبي القاسم عبد الله وحدث حديثا عليه سماع جماعة على أبي الفرج محمد بن أبي حاتم محمود بن أبي الحسن القزويني في ربيع الأول سنة ثمانية وتسعين وأربعمائة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن زيد الجعفري في شوال سنة ثمانية وثلاثين وأربعمائة. قال حدثنا أبي. قال حدثنا يحيى بن الحسين الحسيني. قال حدثنا عقيل عقيل بن سمرة. حدثنا علي بن حماد الغازي. حدثنا عباس بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أو ابن ضمرة عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا علي فكه بالبطيخ وعظمه فإن ماءه من الجنة وحلاوته من الجن من حلاوة الجنة وما من عبد أكل منها لقمة إلا أدخل الله جوفه سبعين دواء وأخرج منها سبعين داء وكتب الله له بكل لقمة عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ثم تلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين قال الدباء والبطيخ من الجنة باب في كسوة في الجنة وكسوة أهلها قال الله سبحانه وتعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرقه وقال ولباسهم فيها حرير وذكره الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاقه عن البراء بن عازب قال أهدي لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سرقتهم من حرير فجعلوا يتداولونها بينهم فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتعجبون منها قالوا نعم يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها في الحاشية واحد موضوع في سنده عباس بن أحمد متهم بالوضع وفيه علي بن حماد متروك اثنان متفق عليه البخاري ومسلم متابع وقال الناد بن سري حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ أن عطارد بن حاجب أهداد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثوبا من دماج كساه إياه كسرى فجتمع إليه الناس فجعلوا يلمسونه ويعجبون ويقولون يا رسول الله أمزل عليك هذا من السماء فقال ما تعجبون فالذي أعيد فقال ما تعجبون فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا يا غلام اذهب بهذا إلى أبي جهم وجئنا بأنب جانيته أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باب ما جاء أن شجر الجنة وثمارها تنفطق عن ثياب الجنة وخيلها ونجوبها ابن المبارك أخبرنا معمر عن الأشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال في الجنة شجر يقال له طوبى يقول الله تعالى تفتقي لعبدي ما شاء فتتفتقوا له أعيد فتنفتق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما يشاء وتنفتق له عن الواحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما يشاء وعن النجائب والثياب النساء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أخلق تخلق أو نسجام تنسج فضحك بعض القوم فقال مما تضحكون إن جاهلا يسأل عالما فجلس يسيرا أو قليلا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أين السائل عن ثياب الجنة فقال ها هو ذا يا رسول الله قال لا بل تنفتق عنها ثمر الجنة قالها ثلاثة والله سبحانه وتعالى أعلم باب ليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب قال حديث حسن غريب وسيأتي لهذا مزيد بيان آنفة في الباب بعد هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في نخيل الجنة وثمرها وخيرها ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وترمها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد أو ألين من الزبد ليس فيها عجم في الحاشية واحد صحيح هناد الناد في الزهد قال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن عمر بن سعد ابن معاذ وهو ثقة اثنان ضعيف الاسناد ابن مبارك في زوائد الزهد فيه جهر بن حوشب ضعيف ثلاثة حسن أحمد والنسائي في الكبرى أربعة وضعيف الترمذي في سنده زياد بن الحسن صدوق يخطئ صدوق يخطئ خمسة خبر صحيح ابن المبارك والحاكم وصححه ووافقه الذهبي متابع ابن المبارك قال وحدثنا ابن زيد قال قال رجل يا رسول الله هل في الجنة من نخل فإني أحب النخل قال إي والذي نفسي بيده لها جذوع من ذهب وكرانيف وكرانيف من ذهب وجريد من ذهب وسعف, وسعف كأحلى كأحسن حلل عيد وجريد من ذهب وسعف كأحسن حلل يراهم رؤم من العالمين وعراجين من ذهب وشماريخ وكرانيف من ذهب وأقماع من ذهب وثمارها كالقلال وألين من الزبد وأحلى حلاوة من العسل وذكر أبو الفرج ابن الجوزي عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه أخذ عودا بيده فقال يا جرير لو طلبت في الجنة مثل هذا العود لم تجده قال فقلت فإن النخل والشجر قال اصولها اللؤلؤ والذهب واعلاها الثمر باب الزرع في الجنة البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فأسرع وبذر, وبذر, فأسرع وبذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول, فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الاعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو انصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باب ما جاء في أبواب الجنة وكم هي ولمن هي وفي تسميتها وسعتها قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال جماعة من أهل العلم هذه واو الثمانية فللجنة ثمانية أبواب واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو في فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه عمر بن الخطاب خرجه مسلم وجاء في تعيين هذه الأبواب لبعض العلماء كما جاء في حديث موطأ وصحيح البخاري, ومسلم وصحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الهيان فقال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب قال نعم وأرجو أم تكون منهم في الحاشية واحد صحيح أبو نعيم اثنان صحيح البخاري ثلاثة صحيح مسلم أربعة صحيح البخاري ومسلم والموطأ متابع قال القاضي عياض ذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب الجنة أربعة وزاد غيره بقية الثمانية فذكر منها باب التوبة وباب الكاظمين الغيظ وباب الرواضين والباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه قلت فذكر الترمذي الحكيم أبو عبد الله أبواب الجنة في نوادر الأصول فذكر باب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو باب الرحمة وهو باب التوبة فهو مذ الله سبحانه وتعالى مفتوح لا يغلقه فإذا طلعت الشمس او طلعت الشمس من مغربها اغلق فلم يفتح الى يوم القيامة وسائر الابواب مقسومة على اعمال البر فباب منها للصلاة وباب للصوم وباب للزكاة والصدقة وباب للحج وباب للجهاد وباب للصلة وباب للعمرة فزاد باب الحج وباب العمرة وباب الصلة فعلى هذا ابواب الجنة 11 بابا وقد ذكر الآجري أبو الحسين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له باب الضحى فإذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى هذا بابكم فدخلوه ذكره في كتاب النصيحة ولا يبعد أن يكون لنا ثالث عشر على ما ذكره أبو عيسى الترمذي عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باب أمة الذي وعيد باب أمة الذين يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة غاكب المجد ثلاثة ثم إنهم لا يضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول قال الترمذي سألت محمد يعني بخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه قال قال لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم بن عبد الله قلت فقوله باب أمتي يدل على أنه لسائر أمتي فمن لم يغلب عليه أو لم يغلب عليه عمل يدعى به وعلى هذا يكون ثالث عشر ولهذا يدخلون مزدحمين